أبي سو السعدة تقدم نصره كريم حفصي محمد خيا محمد لفم يدحند مش مارسي منس مش روش من قلبي لكن تيقال عليك ما كنتيش أسرق مكتوبي لأنا لو رحتين شوفك ذابس ما قريني مجنوح من قلبي إنك أنتي قطعني ما كنتي شرحة من الترابين إيه إيه تيار عامرينا سكي ويلا قدرت غير نسيني سوا ياك انا عريك رجبي خافي مرقال يديك مولى دنا فرحتي نشوفك لا بس من قلبي شو في مجروح من قلبي منك أنتي قبلي يا منك أنتي شاطر ليه صح بيس من قال لك من قلبي